والله لن أنسه مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي منا الحسرة تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصرة وشجرة الزيتون بغسله الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لواتى النفسي عليك يا قدسي وأنت في البلوة والعيشة المرة يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن النور في أيدي في ساحة الإيمان هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطويان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان